وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدود ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب نليم ذلك بأنه كانت تأتيهم وصلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يا دوننا فكفر وتولوا واستغنى الله والله غني حميد دعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ النَّبِيِّ أَنزَلَ مَا وَلَّاهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَثِيرَ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتِ وَنُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِيسَ الْمَصِيرُ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ومن يؤمن بالله ياد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تراتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله لما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرروا الله قرضا حسنا إن لكم ويغفر لكم والله شكور حليصا علم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.